وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع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 فَلََّا تَجَلَّا رَّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَككَّ وَخََمُسَ صَعقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُ بَبحَانَكَ تُ بتُ إلَيْْكَ وَأَنَ أَوَلُ المؤمنين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 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حَبِطَتْ أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولي اخي في رحماتك وانتا ارحم الراحمين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 وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين